111. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 112. ألا يسجدوا يُخْرِجُ الذي يخرج الخبأ في السماوات مَا ويعلم ما تخفون وما تعلنون 113. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 قَالَ لَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 قالوا اطردنا بك وبمن معك قال طائركم من عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون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 آ اللهَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يشِْكُ أَمَّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَّ وَأَن زَ لَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَاأَْ تَأَنبَتْنَا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 وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَئِلهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ